أ م ا بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى أ ن وفقنا لطاعته و أ ن ه ي أ لنا سبلها و أ س ب ب ا ا ه و ن س أ ل ه سبحانه أ ن يتم علينا نعمه و أ ن يهدينا صراطه المستقيم و أ ن ي ث ب ث ن ا عليه حتى نلقاه فهذه هي ا ل ح ل ق ة ا ل أ و ل ى إ ن شاء الله تعالى من حلقات شرح كتاب ا ل أ د ب من صحيح البخاري رحمه الله وقد كان السبب في اختيار هذه ا ل م ا د ة كان السبب هو ا ل ح ا ج ة ا ل م ا س ة إ ل ى التشبت والرجوع بنا جميعا إ ل ى أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م و إ ل ى أ خ ل ا ق النبي صلى الله عليه وسلم ومن أ س ب ا ب ه ا أ ي ض ا ا ل أ ز م ة ا ل خ ا ن ق ة التي يعيشها كثير من المسلمين جراء ابتعادهم وانسلاخهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خ ا ص ة بالجانب المتعلق ب أ د ب ه مع ربه سبحانه وتعالى و أ د ب ه مع الناس بل و أ د ب ه مع الحيوانات والجمادات و ا ل ع م د ة في ذلك كله قول ع ا ئ ش ة رضي الله عنها في الصحيح حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه ا ل ق ر آ ن أ ي أ ن كل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم ا ل أ خ ل ا ق وزينها كل ذلك موجود في كتاب الله عز وجل وهو في نفس الوقت متجسد فيه صلى الله عليه وسلم أ ي م ا ت ج س د والناس ب ا ل ن س ب ة إ ل ى أ م ر ا ل أ خ ل ا ق صنفان فصنف ح م ل العلم و ت خ ل ف عنهم ا ل ع م ل أ وتخلف عنهم جانب من العمل فلم يحملهم عمل علمهم على التحلي بمكارم ا ل أ خ ل ا ق وحسن ا ل أ د ب فكانوا كالحمار الذي يحمل أ س ف ا ر لا ينتفع بها ولا يظهر لها أ ث ر عليه وصنف آ خ ر أ ع ر ض و ا عن العلم و أ ع ر ض و ا عن العمل فكانت عاقبتهم أ ن جهلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه و سلم من ا ل أ د ب و الشيم ا ل ح س ن ة و ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح م ي د ة ف ن س أ ل الله سبحانه و تعالى ب أ س م ا ئ ه الحسنى و صفاته المثلى أ ن يرزقنا و إ ي ا ك م ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح م ي د ة و أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م إ ل ى العلم و العمل و إ ل ى ا ل ت أ س ي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ك ا ف ة هديه باطنا وظاهره إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه فقبل الشروع إ ن شاء الله تعالى في المقصود لا ب أ س من, من التعرض إ ل ى تعريف ولو مقتضب للمصنف رحمه الله تعالى ولكتابه الصحيح وكما قال بعض العلماء تراجم السلف جند من جنود الله فالمصنف رحمه الله تعالى وهو غني عن التعريف هو ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى أ م ي ر المؤمنين في الحديث وهو أ ب و عبد الله محمد بن إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م بن ا ل م غ ي ر ة بن ب ر د ز ب ة هكذا ضبطت بن ب ر د ز ب ة الجعفي ولد يوم ا ل ج م ع ة بعد ا ل ص ل ا ة ل ث ل ا ث ة ع ش ر ة ل ي ل ة خلت من شوال س ن ة أ ر ب ع وتسعين و م ئ ة ببخاره و ب ر د ز ب ة تعني ب ا ل ف ا ر س ي ة الزراع كذا قاله أ ه ل بخار وكان ب ر د ز ب ة فارسيا على دين قومه ثم أسلم ولده اسلم ل البخاري م ثم غ ي ر ة وهو أبو أ ولده ا ل م غ ي ر ة على يد اليمن الجعفي و أ ت ى بخارى فنسب إ ل ي ه ن س ب ة ولاء على مذهب من يرى أ ن من أ س ل م على يد شخص كان ولاؤه له و إ ن م ا قيل له الجعفي لذلك ومات إ س م ا ع ي ل أي والده ومحمد صغير ف ن ش أ في حجر أ م ه ثم حج مع أ م ه و أ خ ي ه أ ح م د وكان أ س ن منه ف أ ق ا م ب م ك ة مجاورا يطلب العلم ورجع أ خ و ه أ ح م د إ ل ى بخارى فمات بها وقد روى ل ل ل ك ا ئ ي في شرح ا ل س ن ة وغيره أ ن محمدا بن إ س م ا ع ي ل ذهبت عيناه في صغره ف ر أ ت والدته ا ل خ ل ي ل إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في المنام فقال لها يا هذه قد رد الله على على ابنك بصره ب ك ث ر ة دعائك قال ف أ ص ب ح وقد رد الله عليه بصره وقال الفرابري سمعت محمد بن أ ب ي حاتم وكان وراقا للبخاري أ ي كان يكتب له قال سمعته يقول سمعت البخاري رحمه الله تعالى يقول أ ل ه م ت حفظ الحديث و أ ن ا في الكتاب قلت وكم أ ت ى عليك إ ذ ذاك فقال عشر سنين أ و أ ق ل أ م ا ما يتعلق ببعض من سيرته وشمائله وزهده رحمه الله تعالى فقال نفسه هو عن نفسه قال ما توليت شراء شيء قط ولا بيعه فكنت امر إ ن س ا ن ا فيشتري لي قيل له ولم قال لما فيه من ا ل ز ي ا د ة والنقصان والتخليط وقال وراق ا ل البخاري رحمه الله سمعته يقول خرجت إ ل ى آ د م بن أ ب ي إ ي ا س ف ت أ خ ر ت نفقتي حتى جعلت أ ت ن ا و ل حشيش ا ل أ ر ض فلما كان في اليوم الثالث أ ت ا ن ي رجل لا أ ع ر ف ه ف أ ع ط ا ن ي س ر ة فيها دنانير قال وسمعته يقول كنت أ س ت غ ل في كل شهر خ م س م ا ئ ة درهم ف أ ن ف ق ه ا في الطلب وما عند الله خير و أ ب ق ى وقال وراقه ر أ ي ت ه استلقى ونحن بفربرا ي في تصنيف كتاب التفسير وكان أ ت ع ب نفسه في ذلك اليوم في التخريج فقلت له إ ن ي سمعتك تقول ما أ ت ي ت شيئا بغير علم فما ا ل ف ا ئ د ة في الاستلقاء قال أ ت ع ب ت نفسي اليوم وهذا ثغر خشيت, خشيت أ ن يحدث ح د ة من أ م ر العدو ف أ ح ب ب ت أ ن أ س ت ر ي ح و أ خ ذ أ ه ب ة ف إ ن غافصن العدو ا كان بنا حراك قال وكان يركب إ ل ى الرمي كثيرا <تصفيق> فما أ ع ل م أ ن ي ر أ ي ت ه في طول ما صحبته أ خ ط أ سهمه الهدف إ ل ا مرتين بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق قال وسمعته يقول دعوت ربي مرتين فاستجاب لي يعني في الحال فلن أ ح ب أ ن أ د ع و بعد بعد فلعله ينقص أ و ينقص من حسناتي قال وسمعته يقول لا يكون لي خصم في ا ل آ خ ر ة فقلت إ ن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ ويقولون فيه اغتياب لهم فقال إ ن م ا روينا ذلك ر و ا ي ة ولم نقله من عند أ ن ف س ن ا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أ خ العشيره قال وكان رحمه الله تعالى قليل ا ل أ ك ل جدا كثير ا ل إ ح س ا ن إ ل ى ا ل ط ل ب ة مفرط الكرم وكان إ ذ ا كان أ و ل ل ي ل ة من شهر رمضان يجتمع إ ل ي ه أ ص ح ا ب ه فيصلي بهم و ي ق ر أ في كل ر ك ع ة عشرين آ ي ة وكذلك إ ل ى أ ن يختم ا ل ق ر آ ن وكان ي ق ر أ رحمه الله في السحر ما بين النصف إ ل ى الثلث من القران آ ن عند فيختم ل كل ثلاث ليال ح ر في ك ا و يختم في يوم ختمه بالنهار كل وكان يكون ويكون ختمه عند ا ل إ ف ط ا ر كل ل ي ل ة ويقول عند كل خ ت م ة د ع و ة م س ت ج ا ب ة و أ خ ر ج الحاكم في تاريخه من شعره قوله اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أ ن يكون موتك بغته كم صحيح ر أ ي ت من غير سقم ذهبت نفسه ا ل ص ح ي ح ة فلته و أ م ا ما يتعلق بفقه رحمه الله فقد قال هو عن نفسه كنت عند إ س ح ا ق بن ر ا ه و ي ة فسئل عمن طلق ناسيا فسكت طويلا مفكرا فقلت أ م ا قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله تجاوز عن أ م ة ما حدثت به أ ن ف س ه ا ما لم تعمل به أ و تتكلم و إ ن م ا يراد م ب ا ش ر ة هؤلاء الثلاث العمل والقلب أو الكلام والقلب وهذا لم, يعتق لم يعتقد بقلبه فقال لي إ س ح ا ق قويتني قواك الله وافتى به وكما هو معلوم ان فقه البخاري رحمه الله تعالى هو من أ ص ح الكتب بعد كتاب الله عز وجل ص ح ة إ ض ا ف ة إ ل ى صحيح مسلم فهما أ ص ح ا كتابين بعد كتاب الله عز وجل قال البخاري رحمه الله تعالى ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إ ل ا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين وقال صنفت الجامع من س ت م ا ئ ة أ ل ف حديث في, ستة عشر في ست عشره س ن ة وجعلته ح ج ة فيما بيني وبين الله وقال صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وما أ د خ ل ت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال والجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه ك انه ي ص ن ف في ا ل ب ل ا د أنه ا ب تصنيفه د ت وترتيبه وابوابه في المسجد الحرام ثم كان يخرج ا ل أ ح ا د ي ث بعد ذلك في بلده وغيرها ويدل عليه قوله إن انه أ ق ا م فيه ست ع ش ر ة س ن ة ف إ ن ه لم يجاور ب م ك ة هذه ا ل م د ة كلها وقال العقيلي رحمه الله <تصفيق> لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني و أ ح م د بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له ب ا ل ص ح ة إ ل ا أ ر ب ع ة أ ح ا د ي ث قال والقول فيها قول البخاري وهي ص ح ي ح ة وقد التزم رحمه الله تعالى كما سبق ذكره في كتابه ا ل ص ح ة ولم يرد و إ ل ا حديثا صحيحا وهذا أ ص ل موضوعه وهو مستفاد من ت س م ي ة كتابه بالجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه و أ ي ا م ه ولا يخلو كتابه من فوائد ف ق ه ي ة ونكت ح ك م ي ة فقد استخرج بفهمه من المتون معاني ك ث ي ر ة فرقها في أ ب و ا ب الكتاب بحسب تناسبها واعتنى فيه ب آ ي ا ت ا ل أ ح ك ا م فانتزع منها الدلالات ا ل ب د ي ع ة وسلك في ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى تفسيرها السبل الوسيعه قال النووي رحمه الله قال النووي ليس مقصود البخاري الاقتصار على ا ل أ ح ا د ي ث فقط بل مراده الاستنباط منها والاستدلال ل أ ب و ا ب أ ر ا د ه ا ولهذا المعنى أ خ ل ى كثيرا من ا ل أ ب و ا ب عن إ س ن ا د الحديث وقال ابن أ ب ي جمره عن, عن الصحيح في اختصاره له قال قال لي من لقيته من العارفين عمن لقي من ا ل س ا د ة المقر لهم بالفضل إ ن صحيح البخاري ما قرا في ش د ة إ ل ا فرجت ولا ركب به في مركب فغرق قال وكان مجاب ا ل د ع و ة فقد دعا لقارئه رحمه الله تعالى أما ما يخص عدد أحاديث الصحيح فقد أوصلها الحافظ أما ما الله أوصلها تعالى عدد يخص فقد رحمه الله تعالى بعد التتبع والاستقراء بما فيها من المكرر سوى المعلقات والمتابعات على التحرير و ا ل إ ت ق ا ن س ب ع ة آ ل ا ف و ث ل ا ث م ا ئ ة و س ب ع ة وتسعين وتسعون ح د ي ث ة و ج م ل ة ما في الكتاب من التعاليق أ ل ف و ث ل ا ث م ا ئ ة و أ ح د و أ ر ب ع و ن ح د ي ث ة و أ م ا المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ف ت ل ا ث م ا ئ ة و أ ح د و أ ر ب ع و ن ح د ي ث ة ف ي ك و ن جميع ما في ا ل ك ت ا ب ت س ع ة آ ل ا ف و ا ث ن ا ن و ث م ا ن و ن ح د ي ث ا فنشروا ان شاء الله تعالى في ت ع ر ي ف ي ع ن ي ك ت ا ب ا ل أ د ب من صحيح البخاري ا ل ك ت ا ب كما هو م ع ل و م هو ا ل ج ا م ع ل ع د ة أ ب و ا ب وفصولي ج م ع ه ا كتاب و ا ح د و ا ل أ د ب كما قال الجوهري في الصحاح وغيره قال ا ل أ د ب أ د ب النفس والدرس وقد أ د ب فهو أ د ي ب و أ د ب ه غيره ف ت أ د ب و ا س ت أ د ب قال وتركيبه يدل على الجمع والدعاء ومنه ا ل أ د ب بسكون الدال وهو أ ن تجمع الناس إ ل ى طعامك وتدعوهم إ ل ي ه ومنه ا ل أ د ب بالتحريك ل أ ن ه ي أ د ب الناس إ ل ى المحامد أ ن يدعوهم إ ل ي ه ا وعن أ ب ي زيد قال ا ل أ د ب اسم يقع على كل ر ي ا ض ة م ح م و د ة يتخرج بها ا ل إ ن س ا ن في ف ض ي ل ة من الفضائل وقال الجرجاني رحمه الله تعالى كما في التعريفات قال ا ل أ د ب ع ب ا ر ة عن م ع ر ف ة ما يحترز به عن جميع أ ن و ا ع ا ل خ ط أ وقال الفيروز أ ب ا د ي في ا ل قاموس المحيط قال ا ل أ د ب بالتحريك الظرف وحسن التناول يقال أ د ب كحسن أ د ب ا فهو أ د ي ب والجمع أ د ب ا ء و أ د ب ه أ ي علمه و ت أ د ب و ا س ت أ د ب و ا ل أ د ب ه بالضم و ا ل م أ د ب ة و ا ل م أ د ب ة طعام صنع ل د ع و ة أ و عرس ويقال أ د ب البلاد اداب اي م ل أ ه ا عدلا و ا ل أ د ب بالفتح العجب ك ا ل أ د ب ه بالضم ومصدره أ د ب ه ي أ د ب ه أ ي دعاه كما سبق إ ل ى طعامه كادبه إ د ا ب ا و أ د ب ي أ د ب أ د ب ا وقال الحافظ في تعريف ا ل أ د ب في الاصطلاح قال ا ل أ د ب استعمال ما يحمد قولا وفعلا وعبر بعضهم عنه ب أ ن ه ا ل أ خ ذ بمكارم ا ل أ خ ل ا ق وقيل في ذلك كذلك الوقوف مع المستحسنات وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب ا ل أ د ب باب البر والصله ة وقول ل ل ا تعالى وقول الله تعالى ووصينا الانسان بوالديه حسنى صوره العنكبوت هذا هذه ا ل آ ي ة ق ر أ ت كذلك بالضم كما ف ي ق ر ا ء ة ا ل ع ا م ة ووصينا الانسان بوالديه حسنا وقرا الجحدري ا احسانا على المصدر ذكر ذلك القرطبي في تفسيره وقد نزلت هذه الايه في سعد بن أ ب ي وقاص رضي الله عنه فقد أ خ ر ج ابن المنذر وابن أ ب ي حاتم وابن مرضويه عن يعني سعد بن أ ب ي وقاص قال قالت ق ا ل أ م ي لا اكل طعاما ولا أ ش ر ب شرابا حتى تكفر بمحمد فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يشجرون فاها بالعصا أ ي يجعلون عصا في, فاها في فيها فنزلت هذه ا ل آ ي ة ووصينا ا ل إ ن س ا ن بوالديه حسنى و إ ن جاهدا لتشرك ب ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقد حكى ا ل ص ي و ط ي كما في ا ل در ا ل منثور فيما أ خ ر ج ه عبد بن حميد وابن جرير وابن أ ب ي حاتم وغيرهم عن ق ت ا د ة قال أ ن ز ل ت أ ي هذه ا ل آ ي ة في سعد بن مالك لما هاجر قالت أ م ه والله لا يظلني ظل حتى يرجع ف أ ن ز ل الله في ذلك أ ن يحسن إ ل ي ه م ا ولا يطيعهما في الشرك و ر و ا ي ة سعد بن أ ب ي بقاص أ ر ج ح اذ هي عند مسلم في صحيحه لذلك ينظر في ذلك افتتاح البخاري رحمه الله تعالى بهذه ا ل آ ي ة في صحيح ا ل أ د ب ا ل م ف ر د وقد قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه ا ل آ ي ه قال في قوله تعالى ووصينا الانسان بوالديه ح س ن ا قال أ ي برا بهما وعطفا عليهما ومعناه ووصينا ا ل إ ن س ا ن أ ن يفعل بوالديه ما يحسن وقال ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى امرا عباده ب ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده ف إ ن الوالدين هما سبب وجود ا ل إ ن س ا ن ولهما عليه غ ا ي ة ا ل إ ح س ا ن فالوالد ب ا ل إ ن ف ا ق و ا ل و ا ل د ة ب ا ل إ ش ف ا ق وقد بين ربنا سبحانه وتعالى ك ي ف ي ة ا ل إ ح س ا ن بالوالدين كما في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء حيث قال عز وجل وقضى ربك أ ل ا تعبدوا إ ل ا إ ي ا ه وبالوالدين إ ح س ا ن ا إ م ا يبلغن عندك الكبر أ ح د ه م ا أ و كلاهما فلا تقل لهما أ ف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما و خ فقوله لهما جناح الذل من الرحمة من جناح و رب ارحمهما ربيان صغيرة كما ف ق تعالى إ م ا يبلغن عندك الكبر أ ح د ه م ا قال فيه ابن العربي رحمه الله قال خص ح ا ل ة الكبر ل أ ن ه ا بطول المدى توجب الاستثقال ع ا د ة و ي ح ص ل الملل ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أ ب و ي ه وتنتفخ لهما أ و د ا ج ه ويستطيل عليهما ب د ا ل ة ا ل ب ن و ة و ق ل ة الديانه و أ ق ل المكروه أ ن يؤفف لهما وهو ما يظهره بتنفسه المردد من الضجر و أ م ر أ ن يقابلهما بالقول الموصوف ب ا ل ك ر ا م ة وهو السالم عن كل عيب من عيوب القول المتجرد عن كل مكروه من مكروه ا ل أ ح ا د ي ث ثم قال سبحانه اخفض لهما جناح الذل من ا ل ر ح م ة والمعنى تذلل لهما تذليل ا ل ر ع ي ة ل ل أ م ي ر والعبيد للساده وضرب خفض الجناح ونصبه, ونصبه مثلا لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده أ و لغيرهم من ش د ة ا ل إ ق ب ا ل والذل هو اللين والهون في الشيء ثم قال سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا معناه ادع لهما في حياتهما وبعد مماتهما بان يكون البارئ يرحمهما كما رحماك وترفق بهما كما رفقا بك فان الله هو الذي يجزي الوالد عن الولد إ ذ لا يستطيع الولد كفاء, كفاء على ن ع م ة والده أ ب د ا وفي الصحيح لن يجزي ولد والده إ ل ا أ ن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وقال رحمه الله وينبغي له أ ن يعلم أ ن ه م ا ولياه صغيرا جاهلا م ح ت ا ج ا فاثراه على أ ن ف س ه م ا وسهرا ليلهما واناماه وجاعا واشبعاه وتعريا ّ وكسواه فلا يزديهما الا ان يبلغا من الكبر الى الحد الذي كان هو فيه من الصغر فيلي منهما ما وليا منه ويكون لهما حينئذ عليه فضل التقدم بالنعمه على, على المكافئ عليها وقد اخرج رحمه الله تعالى ب س ن ه إ ل ى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن أ ب ي أ خ ذ مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ف أ ت ن ي ب أ ب ي ك فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك إ ذ ا جاءك الشيخ ف ا س أ ل ه عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أ ذ ن ا ه فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بال ابنك يشكوك أ ت ر ي د أ ن ت أ خ ذ ماله فقال سله يا رسول الله هل أ ن ف ق ه إ ل ا على إ ح د ى عماته أ و خالاته أ و على نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ي ه اندعنا من هذا أ خ ب ر ن ي عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أ ذ ن ا ك فقال الشيخ والله يا رسول الله ما يزال الله تعالى يزيدنا بك يقينا لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أ ذ ن ا ي فقال قل وانا اسمع قال قلت, قال قلت غدوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما اجني عليك وتنهل إ ذ ا ل ي ل ة ضافتك بالسقم لم أ ب ت لسقمك إ ل ا ساهرا أ ت م ل م ل ك أ ن ي أ ن ا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك و إ ن ه ا لتعلم أ ن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن و ا ل غ ا ي ة التي إ ل ي ه ا مدى ما كنت فيك أ ؤ م ل ه جعلت جزائي غ ل ظ ة و ف ض ا ض ة ك أ ن ك أ ن ت المنعم المتفضل فليتك إ ذ ا لم ترع حق أ ب و ت ي فعلت كما الجار المجاور يفعل قال فحينئذ أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم ب ت ل ا ب ي ب ن ه وقال أ ن ت ومالك ل أ ب ي ك والحديث أ خ ر ج ه أ ب و داود وابن م ا ج ة و أ ح م د وغيرهم مختصراً وسنده صحيح كما قال ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الوليد حدثنا ش ع ب ة قال قال الوليد بن عيزار أ خ ب ر ن ي قال سمعت أ ب ا عمرو الشيباني يقول أ خ ب ر ن ا صاحب هذه ا ل د ا و أ و ب أ بيده إ ل ى دار عبد الله بن مسعود قال س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم أ ي العمل أ ح ب إ ل ى الله عز وجل قال ا ل ص ل ا ة على وقتها قال ثم أ ي قال ثم بر الوالدين قال ثم أ ي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته, استزدته لزادني هذا الحديث يا إخوة هو أول الباب او أ و ل أ ح ا د ي ث كتاب ا ل أ د ب من صحيح البخاري وقد أ خ ر ج ه البخاري أ ي ض ا في كتاب ا ل أ د ب المفرد الذي هو غير كتاب ا ل أ د ب الذي في الصحيح وكما ذكر العلماء أن البخاري رحمه الله تعالى لم يصنف كتابا أو أن كتاب الأدب لم يسمه باسم الأدب يصنف البخارية الله تعالى كتابا كتاب باسم المفرد لم لم رحمه يسمه و إ ن م ا هذه ا ل ز ي ا د ة ز ي ا د ة المفرد هي ز ي ا د ة من العلماء لتمييز كتاب ا ل أ د ب الذي هو خارج الصحيح عن كتاب ا ل أ د ب الذي هو داخل الصحيح فلنتنبه لذلك قلت أ ن هذا الحديث أ خ ر ج ه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب ا ل أ د ب المفرد بسنده أ ي ض ا إ ل ى عبد الله بن مسعود والحديث هو, من المتفق, هو في المتفق عليه، في من حديث عبد الله بن مسعود أ خ ر ج ه مسلم كذلك والنسائي في السنن الكبرى والترمذي والدارمي و أ ح م د والطبراني في الكبير كلهم عن ابن مسعود رضي الله عنه وينظر في تخريجه في ارواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إن فوائد هذا الحديث قوله قال و ل ه ق الحافظ و ل قال ل ي عيزار أخبرني د بن ا رحمه الله تعالى فيه تقديم اسم الراوي على ا ل ص ي غ ة وهو أ م ر جائز عند المحدثين وكان شعبه يكثر من استعماله فقد قال قال الوليد بن عيزار أ خ ب ر ن ي وكان ا ل أ و ل ى ان يقول أ خ ب ر ن ي الوليد بن عيزار فيجوز تقديم الصيغه ة التي ي أخبرني عن اسم الراوي قال هذا أ م ر جائز عند المحدثين وكان جعبه رحمه الله تعالى يكثر من استعمال قال, ابن مسعود أو قال ابو ن م س ع د أو أبو قال عمرو الشيباني رحمه الله تعالى قال أ خ ب ر ن ا صاحب هذه الدار و أ و م أ ب ي د ه إ ل ى دار عبد الله أ ي بن مسعود قال س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أ ي العمل أ ح ب إ ل ى الله عز وجل وفي ر و ا ي ة أ ي ا ل أ ع م ا ل أ ق ر ب إ ل ى ا ل ج ن ة قال صلى الله عليه وسلم ا ل ص ل ا ة على وقتها وفي ر و ا ي ة ا ل ص ل ا ة لوقتها ثم قال قال ثم أ ي قال ثم بر الوالدين قال ثم أ ي قال الجهاد في سبيل الله ل ه و و ق و أ ش ا ر أ و أ و م ئ بيده إ ل ى دار ابن عبد الله قال العلماء يجوز الاكتفاء ب ا ل إ ش ا ر ة ا ل م ف ه م ة عن المفهمه ت ص ر ي ح ب ا ا ل ل ك يعني يجوز ي أن ك ت ي يشير ي المرء إشارة إلى بأن ف م ن ا ا ا ل س م عن مراد المشير ويستبدلها ويجعلها بدلا ع التصريح بالكلام م مبحث مبثوث كما م وهذا الأصول هو و كتب في ل ع ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم بر و الوالدين ا وهو الشاهد من الباب هذا الحديث هو موافق لقوله تعالى أ ن اشكر لي ولوالديك كما في سوره لقمان وقد قال ابن ع ي ي ن ة رحمه الله تعالى في تفسيره من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله ومن دعا لوالديه عقبهما أ و عقبها فقد شكر لهما وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم و أ م ا بر الوالدين فهو ا ل إ ح س ا ن اليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يصرهما ويدخل, ويدخل فيه ا ل إ ح س ا ن إ ل ى صديقهما كما جاء في الصحيح أ ن من أ ب ر البر أ ن يصل الرجل أ ه ل ود أ ب ي ه وضد البر العقوق أ وقد ضد وضد ودي البر عفوا البر الرجل البر ا يصل أهل ل أبر أبيه ع أن أن من و و ق قال أهل اللغة يقال اللغة ا أهل ل بررت ي الرأي بكسر أبره ورد ا به وبار به و ق ورد في حديث آ خ ر عند مسلم وغيره أ ن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أ ي ا ل أ ع م ا ل أ ف ض ل ف أ ج ا ب صلى الله عليه وسلم قال إ ي م ا ن بالله ثم جهاد في سبيله ثم حج مبرور فظاهر هاتين الروايتين التعارض وقد جمع بينهما العلماء ب أ ق و ا ل ك ث ي ر ة نقتصر منها على ما حكاه النووي رحمه الله ت عن ا ل ى ع أ ب ي بكر القفال الشاشي قال قال أ ن أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف ا ل أ ح و ا ل و ا ل أ ش خ ا ص ف إ ن ه قد يقال خير الاشياء كذا ولا يراد به خير خير جميع الاشياء وأفضلها من جميع الوجوه, من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال والأشخاص جميع بل في حال دون حال أ و نحو ذلك انتهى كلامه رحمه الله وقال يعني ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى نحو من كلام القفايل السابق في أ ح د وجهيه الجمع عنده وقال الحافظ ا بن حجر رحمه الله تعالى ومحصل وغيره الأجوبة الجواب ما العلماء مما الأعمال الحديث اختلفت أفضل اختلف أجاب هذا بأنه أن به فيه عن أ و اختلف الجواب لاختلاف أ ح و ا ل السائلين ب أ ن أ ع ل م كل قوم بما يحتاجون إ ل ي ه أ و بما لهم فيه ر غ ب ة أ و بما هو لائق بهم أ و كان الاختلاف باختلاف ا ل أ و ق ا ت ب أ ن يكون العمل في ذلك الوقت أ ف ض ل منه في غيره ف إ ن الجهاد في ابتداء ا ل إ س ل ا م أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل ل أ ن ه ا ل و س ي ل ة إ ل ى القيام بها والتمكن من أ د ا ئ ه ا وقد تضافرت النصوص على أ ن ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل من ا ل ص د ق ة ومع ذلك ففي وقت, موا... ففي وقت مواساه م ض ط ر قد تكون ا ل ص د ق ة أ ف ض ل أ و أ ن أ ف ض ل ليس على... ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق أ و المراد من أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل فحذفت من وهي المراده وقال ابن دقيق العيد ا ل أ ع م ا ل في هذا الحديث م ح م و ل ة على البدنية ر الاحتراز د ب ذ ك ل ا عن ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه من أ ع م ا ل القلوب فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أ ب ي ه ر ي ر ة السابق الذي فيه أ ن أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل إ ي م ا ن بالله وفي الحديث أ ي ض ا فضل تعظيم الوالدين و أ ن أ ع م ا ل البر يفضل بعضها على بعض وفيه أ ي ض ا أ ن السؤال عن مسائل أ ن ه يجوز السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد وفيه من الفوائد أ ي ض ا الرفق بالعالم والتوقف عن ا ل إ ك ث ا ر عليه خ ش ي ة ملاله وفيه أ ي ض ا أ ن ما فيه ف ض ي ل ة ا ل ص ح ا ب ة وما كانوا عليه رضوان الله تعالى عليهم من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه وما النبي كان عليه عليه عليه الله والشفقة صلى صلى الله عليه وسلم من إ ر ش ا د المسترشدين ولو شق ذلك عليه وفيه من الفوائد أ ي ض ا أ ن ا ل إ ش ا ر ة تتنزل م ن ز ل ة التصريح إ ذ ا كانت م ع ي ن ة للمشار إ ل ي ه م م ي ز ة له عن غيره وفيه أ ي ض ا حرص ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم على الخير وعلى أ ق ر ب الطرق التي توصل إ ل ى مرضاه الله عز وجل و إ ل ى جنته و أ خ ي ر ا نختم بهذه ا ل ف ا ئ د ة الذي ت ي ك ر محجر رحمه الحافظ الله تعالى عن ابن عن ب ز ز قال ا ل ذ يقتضيه ي النظر يعني في هذا الحديث تقديم الجهاد على جميع أ ع م ا ل البدن ل أ ن فيه بذل النفس إ ل ا أ ن الصبر على ا ل م ح ا ف ظ ة على الصلوات و أ د ا ئ ه ا في أ و ق ا ت ه ا و ا ل م ح ا ف ظ ة على بر الوالدين أ م ر لازم متكرر دائم لا يصبر على م ر ا ق ب ة أ م ر الله فيه إ ل ا الصديقون والله تعالى أ ع ل ى و أ ع ل م وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن سبحانك اللهم بحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك و أ ع ت ذ ر ل ل إ خ و ه عني الصوت ف إ ن ي مزكوم ن شيئا ما وجزاكم الله خيرا